أنا كما حمل حياك الله شيخ عبد الله بارك الله في علمك يا شيخ وفي جهودكم. يا شيخ عندنا مسألة تسمح؟ شيخ يقول أحد في شريط له يقول وهو يشرح في قصة كعب بن مالك يقول خشية أن يموت هو أي كعب بن مالك أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مهجور لأنه لو مات هو رضي الله عنه مات مهجورا. ما تضل مظللا إلا أن ينزل الله عليه عفو. لو ما يا شيخ نكملك. صح. نكملك كذب. كله. نعم ويقول أيضا يا شيخ هالب... البالها أمس قبل أمس أنتك ولم أسمع. ال... ويقول وقاعدة كل ما حدث فتنة يجب الكف عنه حتى لو أن صحيح البخاري حدث فتنة أمسكنا عن مشله لو كنا في بلد صحيح البخاري يحدث فيه فتنة. نعم يا شيخ. هذا يقول، وأحد بالمدينة داعي يقال له عبيد بن عبد الله الجابري. نعم يا شيخ. منشور هذه مكالمة. نعم, نعم يا شيخ.